أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أصلد كلا لينبذن في الحطام وما أدراك من الحطام وما أدراك من الحطام لا رب لالمقذن التي تطلع على الأفئد إنها على في عمد ممدد